بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة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 يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريخ وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون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 إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين تلة من الأولين وتلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميم وَظِلٍّ مِّن لا لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ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 على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتُ النشأت الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحطون أألتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فتبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لختم لو تعلمون عظيم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 فبهذا الحديث أنتم مجهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إلى بلغة الحنقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبطرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوا لها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أطحاب اليمين فسلام لك من أطحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصنية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم